شانا من امرنا رشدا الحمد لله الذي اعد للمؤمنين جنات خالدين فيها ابدا الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الاقدار الحمد لله وخالق الإصباح وخالق الأرواح الحمد لله ما أقبل نجم وأدبر وأغسق ليل وأذكر وأشرق نهار وأنور صاحب العظمة والسلطان والقدرة والبرهان الملك القاهر الحليم القادر هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم سبحان الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأنزل الماء وأجرا وأنه هو رب الشعرا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 وأزهق الباطل فنحى وخلق الإنسان فسوا وهي أطعامه وسقياه وشق سمعه وبصره ثم هداه سبحان الذي احتجب عن الأبصار فلا عين ترى سبحان الذي احتجب عن الأبصار فلا عين ترى فلا عير ترى اللهم تولنا برعايتك واكلنا بحفظك واجد علينا بكرامك وافض علينا من رحمتك وخذ بايدينا اليك وخذ بايدينا اليك ودلنا بك عليك ودلنا بك عليك وارحم تضرعنا بين يديك ولا نهلك وان ترجى ولا نهلك وان ترجا اللهم اجعلنا ممن صدعت نواصيهم لكبرياءك وذلت نفوسهم لعظمتك ولا نتجلودهم لجلالك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغلنا بفضلك عن عبادك وننورنا بهداك واجعلنا ممن أقبلت عليه فأعرض عم سواك إله جعلنا ممن اقبلت عليه فاعرض عن من سواك اللهم انا نسالك فواتح الخير وخواتيمه واوله وآخره وظاهره وباطنه ونسالك الدرجات العلى من الجنه الى هنا سعي مشكور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز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 اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء ونحن الفقراء انزل علينا الغيث لا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا سقيا رحمه سقيا رحمه لا سقيا عذاب سقي لا سقي يا عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم اغث قلوبنا بالايمان وبلادنا بالامطار اللهم اغثنا غيثا هانيئا مريئا غدا ق مجللا هزره واجعل له بلا ظل والباد الهنا الهنا نعلم انه ما نزل بلاء الا بذنب ما نزل بلاء, ما نزل بلاء الا بذنب ولا يرضى إليك، تبنا إليك ان طرحنا بين يديك ان طرحنا بين يديك إلهنا إلهنا هذه أيدينا ما رفعت لسواك ما رفعت لسواك وهذه جباهنا ما سجدت لعداك انا الهنا تخلق ويعبد سواك تخلق ويعبد سواك وترزق ويشكر غيرك خيرك الينا لازم وشرنا اليك صاعد وشرنا إليك صاعي تتحبب إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي تطاع فتشكر وتعصى فتغفر اللهم يا حي يا قيوم لا أحلم منك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 اللهم يا حي يا قيوم كل حضر جمعنا هذا اللهم اغسله من معاصيه اغسله من معاصيه اغسله من معاصيه ارفع قدره واسكر عيبه اللهم احفظه عن يمينه وشماله ومن أمامه وخلفه ومن فوقه وتحته اللهم نوّر قلوبنا بالإيمان نوّر قلوبنا بالإيمان اللهم لا تفطحنا بين خلقك لا تفطحنا يوم العرض بين يديك اللهم يا حي يا قيوب ارحمنا بدموعنا يرحمنا بتاميننا اللهم اغفر لنا اماما ومامومين تاليا ومؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين الهنا اجعل هذه الليلة ليلة توبه ليله توبه وليله مغفره وليله عذ من النار وليله عذ من النار نشعر اليك نشعر اليك نشعر اليك نرح عليك بالدعاء إلا سترتنا وغفرت ذنوبنا وبدلت سيئاتنا حسنا اللهم بدل سيئاتنا حسنا اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم نسالك في هذا الجمع المبارك يا حي يا في هذا الجمع المبارك ان تغفر لوالدينا اغفر, لوالدينا اغفر لوالدينا اغفر لوالدينا اللهم احسن إليهم اللهم اكرمهم اللهم اكرمهم اللهم وسع عليهم اللهم من كان في هذا الجمع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 وارفع الضر عنها اللهم ارحم أمهاتنا ارحم أمهاتنا ارحم أمهاتنا اللهم يا حي يا قيوب لا تفتع أحدا من هذا الجمع في أبيه وأمه يا رب يا رب يا رب اللهم يا حي يا قيوب ارحمنا بدعائنا لوالدي ساعة <صفح> اللهم اجعلها ساعة إجابه اللهم يا حي يا, يا, يا قيوم اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا عاقا لوالدين ردنا إلى والدين ردا جميلا ردنا إلى والدين ردا جميلا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 ومنك الإجابة وهذا جهدنا وعليك التكلال ولا حول لنا ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم